و نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصيرا ولقد مديت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى من أرحيبا إلى أمك ما يوحى أن تدريه في الداود فقد فيه في اليم أن يرقي اليم والساح ليأخذه and قالوا يا موسى قارو یا موسیٰ ایم با ولا <تصفيق> تعلمون to yeah. ربنا المستغفرين فرجع موسى قال اسفنا ان يا قوم يا فقال عليهم العفو ان فَشِيْطُ أَنَّ ذَلِكَ فَرْقَهُ تَبَيَّنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ رَوَانَمْ لَمْ الرَّسُولِ كل شيء علما وذلك نقص عليك من الأنباء ما قد سرق وقد أعطيناك من أدن نكرى من أعرضانهم إنه يحفظ من قيامة بسرى قال لي لقي وسائلهم يوم القيامة بحفظة يوم يوم المجرمين يوم يذن سرطا بينهم إلا لذنم إلا عشرة نحن أعلم بما يقول وإن يطلع اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ of the لقد نامتنا قبلنا قبلنا من يقولون شورا في مساجين إنك ذلك آيات لمن هوا ولو لقمة سرقت من ربك لكان رزقهم وأجرهم سما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الطول والشمس وقبل الظلال ومن فسبح من ولا عليك إلى ما مت على من أزواج منهم أزواج منهم سقط حياة الدنيا لفلا فيه رزق عبد غيره وأربعة وأمر أهل الصلاة واصبر عليا لا تقوى فلا ولا يكينا ربنا اور عند ان تنزلنا طارق <تصفيق> السحرب من اولى ورا انه ما من يعذابنا يوم قره فقالوا ربنا لو لا ارسلت الينا شيئا من اتيائاتك بل اتي جاء من قبل أن لنا ولا قل كون هم رب السموات ورب الارض فسمعنا ورا ومن قبل